بسم الله الرحمن الرحيم من الحمد لله مدحه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أفينا وسيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله محدثه لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد حياكم الله إخواني واخواتي الكرام ونسأل الله عز وجل يجعل شماعنا هذا الشماع مباركا مرحوما تفرقنا منه تفرقا سالما من الشر المعصومة ولا يجعل فينا ولا منا ولا معنى شقي ولا محروما ويتقبل منا ومنكم ويجعل عملنا خالصا صالحا لوجه الكريم تكملة لما كنا بدأنا في الدرس الماضي حيث وقفنا في كتابي منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للشيخ عبد الرحمن الناصر السعدي عند الكتاب الأول أو كتاب الطهارة سبق معنا في الدوث الماضي التعليق على المقدمة التي ذكرها المسلمة رحمه الله تعالى حيث استفتح بحمد الله والتناء عليه ثم ذكر مراده من هذا التأليف وهو جمع بعض المسائل الفقهية وذكر بعض أدلتها الشرعية كما مرر أيضا على المقدمة القيمة التي أوردها رحمه الله بجداء بالتعريف بالأحكام التكريفية الخمس ثم الفصل الأول في هذا الكتاب وهو شرح للركم الأول من أركان الإسلام وهم الشهادتين وهم الشهادتان حيث استفتح مصنف رحمه الله كتابه بالكلام على هذا الركم العظيم من أركان الإسلام وسلك في ذلك طريقه من سبقه من العلماء السابقين اما الفوا في الفقه حيث كان بعضهم رحم الله الجميع يستفتح بذكر ما يتعلق بأمور التوحيد والاعتقاد كما صنع ذلك ابن أبي زيد رحمه الله تعالى وهو من فقهاء المالكية حيث استفتح رسالته بذكر ما, ما يتعلق بأمور الاعتقاد ثم ذكر رحمه الله تعالى أبواب الفقه هذا صنيع أيضا إمام المالكية خليل بن إسحاق في المختصر وصنعه أيضا من المحددين صنعوا ذلك أيضا الشيخان البخاري ومسلم وابن ماجه من استفتحوا كتبهم بأبواب الاعتقاد قبل ذكر الأحاديث المتعلقة بأبواب الفقه والمصنف رحمه الله صار على هذا النحو حيث استفتح بشرح الركن الأول من أركان الإسلام وهما الشهادتان حيث ذكر معنا شهادة أن لا إذا إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله ثم بدأ بالطهارة ثم بالصلاة وصنعوا الفقهاء أيضا حتى في ترزيب الأبواب الأولى التي يستفتح بها طبعا ممن لم يبدأ بأبواب عقيدة من الفقهاء كما فعل أيضا الصحر المدونة يعني عند المالكية أو, غير أو, أو الإمام مالك في الموطأ لما استفتح الكتاب استفتحه بمواقف الصلاة استفتحه بمواقيت الصلاة وترتيبهم ايضا للأبواب الأولى من الأبواب الفقهية أيضاً يختلف بين العلماء رحمه الله بحسب اجتهادهم فمنهم متى من بدأ بمواقف الصلاة كما فعل الإمام مالك رحمه الله وكما قال بعض أهل العلم استفتح بالمواقيت لأن وجوب الوضوء والتطهر إنما يكون الخطاب به بعد دخول الوقت وبعض أهل العلم استفتح بأفعال الوضوء فما في المدونة بعضهم استفتح بالنواقض وهذا صنيع أبي زيد في الرسالة لما استفتح الكلام في القهار استفتح الوضوء وتؤول ذلك أن الأصل بعد دخول الإسلام ونطق الشهادتين دخول في الإسلام نطق شهادتين ورفع الحدث تطهور وأن التطهور شرط من شروط العبادة للصلاة. بعض العلم لم يستفتح بذكر ذكري الوضوء ولا بذكر مواقيت ولا بذكر النواقد يستفتح بالمياه وترجوه ذلك أن الأصل في التطهر أن يكون بالماء ولا بد من بيان هذا الأصل لا بد من بيان أوصافه الصحيحة والأوصاف التي يخرج بها عن الطهورية وغير ذلك وهذا سيأتي معنا الكلام فيه في باب المياه شاء الله تعالى وبعض أهل العلم وفيما أذكر هذا سنيع من حجر في البلوغ يستفتح بالآنية لماذا ما علاقة الأواني بكتاب الطهارة قالوا لأن الماء الذي سيتوضأ به في الغالب يثمر في الأواني يؤتى به في الأواني فهذه الآنية التي سيتوضأ فيها هل هي آنية طاهرة، نجسة، مشروعة او غير مشروعة يجوز تطهر فيها أو, أو لا يجوز فهذه جهادات اهل العلم في ترتيب كتب الفقه والذين والذين لم يستفتحوا كتب الفقه مثلا كما ذكرنا الامام مالك ونحوه من لم يستفتحوا بذكر امور المعتقد ليس يعني اهمالا لهذا الركن العظيم وهو هو ركن الشهادتين وانما اثروا عدم ذكر الكلام على الركن الاول من اركان الاسلام في كتب الفقه لان هذا محل كتب الاعتقاد وقد صنفت هذه الكتب في أوائل الإسلام يعني صنف أبو حنيفة النعمان وصنف ابن خزيمة وابن ماندأ يعني من الأئمة الأوائل والإمام أحمد وابنه ابنه يعني عبد الله السنة وغير ذلك من أبي عاصم كتب صنف القديما في الاعتقاد وفي التوحيد فقالوا ما دام النصارى للتوحيد والاعتقاد كتب خاصة فخصصوا كتب الحديث وكتب الفقه لالأبواب التي هي الطهارة والصلاة وأركان الإسلام الخمس هذا كتوضيح لما بدأه المصنف رحمه الله تعالى وقد مر معنا في التسلسل الماضي الكلام على الشهادتين ثم قال رحمه الله تعالى كتاب الطهارة المصنف رحمه الله كما ذكرنا سار مجرى من سبقهم من العلماء بذكره تكلم على الطهارة قبل المياه قبل الآنية قبل الموقيت وهذا سبقه من سبقه من علماء الفقه وأصحاب المختصرات قال رحمه الله تعالى وأما الصلاة وطبعا تعريف الطهارة سئ معنا قال وأما الصلاة فلها شروط تتقدم عليها فمنها الطهارة كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور لا يقبل الله صلاة بغير طهور رواه البخاري ومسلم بدأ المصنف رحمه الله تعالى بشروط الصلاة وقدمها تبعا لما ورد في الحديث النبوي حديث ابن عمر رضي الله عنهما عندما ذكر النبي عن صلى الله عليه وسلم أركان الإسلام جاء بشهادة ثم الصلاة والصلاة لا شك أنها أعظم الأركان بعد الشهادتين وفضل الصلاة عليهما فضل يرجع إلى الحكم وإلى الزمان وإلى المكان وإلى الفضل فلا شك أن الصلاة منزلتها أعظم من كل ما جاء بعدها من الأركان لا في حكمها وأهميتها لا في تشريعها من ناحية زمانها ومكانها وفضلها وغير ذلك وهذه الأمور معروفة لا تخفى إن شاء الله تعالى وشروط الصلاة منها ذكر مصنف رحمه الله الطهارة ذكر منها الطهارة والطهارة في اللغة مأخذة من النقاء والنظافه من النقاء والنظافة أما تعرفها العام فعرفها بعض أهل العلم حيث قالوا صفة حكمية توجب لموصوفها استباحة الصلاة والطواف بالبيت ونحوها مما تشترط له الطهارة ومعنى صفة حكمية ومعنى قولهم صفة حكمية أي أنها ليست صفه حسيه ليست صفة يعني تلمس تشم تسمع ترى هي صفة حكمية فقد يقف المسلم ويسلم على اخيه وواحد وأحدهما متوبة طار والثاني عليه جنابه فلا يغلل هذا يعني حال ذاك ولا ذاك حال هذا فهي صفة حكميه لا شك انها ترجع الى ماذا الى فعل مخصوص بهيئه مخصوصه بكيفية مخصوصه وردت في السنه النبوي كما سياتي فعرفوا قالوا صفه حكميه توجب لموصوفها استباحه الصلاه فالصلاة لا تجوز لغير طاهر بل فعلها منه يعتبر من الكبائر بل فعل الصلاه ممن لم يتطهر لم يرفع الحدث الا اصغر او اكبر فذلك قد, يك... فق... قد يكون كفرا إذا كان على سبيل الاستهزاء وأقل أحواله أنه من الكبائر كما جاء في عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي يحترق عليه قبره نارا فس... فسئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل صلى الله صلاة بغير طهره ويعلم ففعلها بغير طهارة من الكبائر فهذه الفعل فعل الطهارة يوجب ل... لمن تصف بها وتلبس بها استباحة الصلاة والطواف أي الطواف بالبيت القول بوجوبة الطهارة فيه ونحوهما أي نحو الطواف والطهارة ولمس المصحف غير ذلك مما يشترط الطواف الطهارة عند من اوجبها من أهل العلم قال رحمه الله الطهارة كما قال النبي صلى الله عليه واله وسلم طبعا عندما قال فمنها الطهارة ستأتي معنا بقيه الشروط ستأتي معنا بقية شروط الصلاة وسيأتي معنا ايضا اركانها وصفتها التي سيذكرها المصنف رحمه وتعالى بالتفصيل قال فمنها الطهارة اي من شروطها الطهارة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور لا يقبل الله صلاة بمعنى ان هذه الصلاة التي يؤديها الانسان بغير طهور والمقصود بالطهور هنا بضم الطاء فعل الطهارة بخلاف فتح الطهور بفتح الطاء فهو الذي يتطهر به أي الماء وانزلنا من السماء ماء طهورا فالماء الطهور هو الذي يتطهر به والفعل هو فعل الطهور كما نقول السحور والصحور والفطور والفطور فالمقصود بالفتح ما يعني يباشر بالفعل سواء كان أكلا أو شربا أو وضوءا والمقصود بالضم الطهور الفطور الفعل نفسه فالله لا يقبل صلاة بغير الطهور أي بغير تطهر وتتمة الحديث ولا صدقة من هلول رواه البخاري ومسلم فمن لم يتطهر من الحادث الأكبر والأصغر والنجاسة فلا صلاة له والحكم الأول في عدم قبول الصلاة بغير الطهور لا, لا, لا, لا, لا فرق فيها بين ذاكر أو ناسي أو عالم أو جاهل فالصلاة لا تقبل وكما ذكرنا إذا كان ذاكرا فصلى بغير طهور فهو آثم اثم عظيم وقد يكون من باب الاستهزاء بشعائر أما إن كان ناسيا فإنه لا يأثم إن شاء الله تعالى وعليه أن يعيد الصلاة التي صلىها بغير طهور قال فمن لم يتطهر من الحدث الاكبر والاصغر والنجاسه فلا صلاه له الحدث الاكبر والحدث الاصغر طبعا الحدث كما عرفه بعض العلم امر معنوي يمنع صاحبه مما تشترط له الطهاره أمر معنوي يمنع صاحبهم مما تشترطوا وعندما قلنا امر معنوي ايضا نفس ما قلناه في الصفه الحكميه بمعنى, بمعنى انه قد يكون محسوس فقدوا الطهور الطه... يعني فقد فقدوا الطهاره سواء بسبب حدث اصغر او حدث اكبر قد يكون هذا الفعل منه امرا معنويا يعني عفوا امر حسيه لا يشم لا يرى لا يلمس فكما ذكرنا يقف المتطهر وغير المتطهر ولا يميز بينهما بلون أو رائحة أو طعم أو ملبس أو غير ذلك ففقدان الطهارة بالحدث الأسرى والأكبر هو أمر معنوي يمنع طبعا سببه حسي حتى يعني لا, لا, لا, لا, لا يستشكل سبب هذا الحدث قد يكون حسي خروج البول كرمكم الله والغائت أو نزول مني في الحادث الأكبر وحسي لكن الوصف بأنه فقد الطهارة هو أمر معنوي يمنع صاحبه من, من شلطت له الطهارة يمنع صاحبه أي صاحب الحادث الأصغر الأكبر يمنعه مما تشترط له الطهارة وما الذي له الطهارة الصلاة والطوف البيت ونحوهما كما سبق عند شرح تعريف الطهارة الحادث الأكبر لا يخفى كالجنابة والحيض والنفاسي وجميع ما يجب الغسل جميع ما يجب الغسل وداخل في الحادث الأكبر طبعا مسألة تغسيل الميت ما تغسيل الميت ستأتي معنا والحادث الأصغر يدخل فيه أيضا ما خرج من السبيلين من بول أو غائط أو ريح ويلتحق بهما أيضا النوم مما وغيرهم مما يجب الوضوء لاستباحة الصلاة قال رحمه الله فمن لم يتطهر من الحادث الأكبر والأصغر ولا بد منهما لا ينفع فقط أن يتطهر من حدث الأصغر دون الأكبر أو الأكبر دون الأصغر لا بد أن يتطهر منهما قال النجاسة النجاسات سواء كانت يعني هي المقصود بها العيان النجسة كالبولي والغائط ونحوها فهذه يجب أن يتطهر منها الإنسان في بدنه أو ثوبه او موضع صلاته فمن ترك شيئا من ذلك طبعا على تفصيل في مسألة التوب والبقعة فلا صلاة له اي من ترك النجاسة على بدنه من بول او غائط او غير ذلك ثم صلى بها فنقول صلاتك غير صحيحة فمن لم يتطهر من الحادث الاكبر والاصغر والنجاسة فلا صلاة له رجل كما الله مثلا عليه بول في بدنه ثم ما أزل النجاسة وذهب وتوضا وصلى إن كان جاهلا أو ناسيا لا يأثم وصلاته غير صحيحه يعيدها وإن كان ذاكرا عالما قاصدا فإنه يأثم على ذلك قال رحمه الله تعالى الطهارة نوعان أحدهما الطهارة بالماء وهي الأصل ثم سيشعر المصنف رحمه الله تعالى في أحكام المياه القسم الثاني من أنواع الطهارة سيأتي هو التيمم الطهارة بالتراب سيذكرها المصنف رحمه الله بعد ما يذكر ما يتعلق بالطهارة بالماء سوف ما يتعلق بالانياء او المياه او ما يتعلق بالاستجاء وقضاء الحاجه وغير ذلك سيذكر المصنف رحمه الله فصلا خاصا بالتيمم قال رحمه الله الطهارة بالماء وهي الاصل تحدوهما الطهارة بالماء وهي الاصل والله عز وجل أخبر بذلك في كتاب فقال وأنزلنا من السماء مع طهورا وآية الوضوء التي في سورة المائدة قال الله عز وجل يا ايها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم أي اغسلوها بالماء فالأصل في فعل التطهور أن يكون بالماء قال رحمه الله فكل ماء نزل من السماء طيب قال رحمه الله فكل ماء نزل من السماء او خرج من الارض فهو طهور او طهور بفتح او بالفتح فهو طهور اي طاهر مطهر هذا وصف للماء والذي فعل فعل الطهور فهو طهور فهو طاهر اي فعل فعل الطهوري فبالفتح المقصود به الماء وبالضم المقصود به فعل الطهور قال فكل ماء نزل من السماء أو خرج من الارض النازل من السماء كما ذكرنا وأنزلنا من السماء ما طهر طب الخارج من الأرض أيضا طاهر لأنه هو أصله من السماء كما قال الله عز وجل في كتابه وأنزلنا من السماء أن بقدر فأسكنناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون قال فهو طهور يطهر من الأحداث والأخبات الأحداث أحداث صغر أو أكبر الأخبات أي النجاسات ونحوها قال ولو تغير طعمه او لونه او ريحه بشيء طاهر اي ان هذا الماء باق على أصله، وانه طاهر مطاهر ويصلح للعادة والعبادة وان تغير طعمه او لونه او ريحه الطعم واضح يتغير طعم الماء سيفي ملوحة سيفي حلاوة سيفي دوهن سيفي شيء أو لونه يتغير لونه لونه الصافي الرقراق إلى ميلان نحو لون الألوان أو ريحه الشم فإن تغير طعمه أو لونه أو ريحه بشيء طاهر فإنه لا زال بشيء طاهر سيأتي معنا إذا تغير بالنجس بشيء طاهر فإنه لا زال على اصله طبعا ما لم يغلب عليه هذا الذي خالطه ما لم يغلب عليه هذا الشيء الطاهر الذي خالطه مثل ماذا ماء صب عليه لبن بحيث أن هذا الماء كان سطل، واللبن الذي صب عليه عشر لتر، يعني يضاعف حجم الماء فإذا جئنا به ووضعناه لان سقنا له ماذا سيقول هذا لبن حليب ليش؟ لأن هذا الطاهر غلب الطاهر هذا غلب أصببنا عليه مثلا شيء من التوابل وكانت بنسبة كثيرة فلو جئنا به إلى شخص قلنا ما هذا سيقول هذا طعام إنه تغير لونه وطعمه وريحه وغلب عليه هذا إيش الطاهر فإذا اختلط به الطاهر ولم يغلب عليه فإنه لازل على أصله ويصلح للعبادة ويصلح للعادة فإن غلب عليه هذا الطاهر كما ذكرنا لكم جئنا بكأس ماء وصببنا عليه بعفه من الحليب. لم يبقى على أصله سيتحول هذا الماء إلى الذي خالطه ويذكرون أن الماء هو من أكثر السوائل تفاعلا وتجانسا مع الذي يوضع فيه فإن أخذ يقولون فإن أخذت مثلا ربع كأس ربع لتر ماء ووضعت فيه ملعقة عسل كل جزئات الماء تتفاعل مباشرا مع جزيئات العسل بحيث لو حللت هذا الماء سيعطيك المختلع بأن هذا فيه عسل بنسبة كذا وكذا وفيه يعني تجانس كبير جدا الماء سريع التجانس ف نرجع الى كلام صنيعه رحمه الله حيث قال بان الماء يبقى على اصله وان تغير طعمه او لونه او ريحه بشيء طاهر فان تغيره بنجس سياتي ان شاء الله قال رحمه الله فان تغير طيب قال كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء رواه أهل السلم وهو صحيح الحديث يعني كما عندنا في الحاشية رواه أبو داود والنساء والتلميدي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أنه قيل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من بئر بضاعة وهذا الحديث مشهور بهذا اللقب حديث بئر بضاعة وهي بئر يطرح فيها الحيض ولحم الكلاب والنتن وهذا إيش نجاسات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء طهر لا نجسه شيء وصير هذا الحديث أن هذه البئر كانت بئر كبيرة جدا ومأها كثير بحيث أن هذه النجاسات التي وردت عليها لم تغير لا لا طعم الماء ولا لونه ولا ريحه بل غلب عليها الماء فاذا كان الماء هذا الماء لم ينجس وإن ورد عليه نجس لأنه لم يتغير طعم طعمه أو لونه أو ريحه فكذلك إذا ورد عليه طاهر فإنه من باب اولى قال رحمه الله تعالى فإن تغير أحد أوصافه بنجاسة فهو نجس يجب اجتنابه وهذا يعني بإجماع أهل العلم فإن تغير أحد أوصافه أي أوصاف أوصاف ثلاثة التي سبقت الطعم اللون الريح فإن تغير أحد أوصافه الثلاثة طبعا بنجاسة كان تريد عليه بول أو غائط أو يعني كما ورد في الحديث يعني حيض ونحوها أو لحوم الكلاب كما ورد في الحديث أو نتانات أو غير ذلك فإن وردت عليه نجاسة وغيرت أوصافه الثلاثه فهو نجس يجب اجتنابه في كل شيء في العادات أو في العبادات أن يصير حينها محرم استعماله اصلا قال والأصل في الأشياء الطهارة والإباحة والأصف الأشياء الطاهرة والإباحة. طيب مسألة المسائل السابقة التي تتعلق بالماء هناك مسائل فرعية يود بعض آباء العلم أن أضم خليها إلى نهاية الباب وهي بعض المياه التي يعني تفرع. عن هذه المسألة التي ذكرنا في مسألة مخارطة الماء بالماء بالطاهر او مخارطة بالنجس غلب عليه او لم يغلب عليه نضك... نشاء الله نؤجلها الى اخر الباب. قال رحمه الله لأسو في الاشياء الطهارة والاباحة كأن المصلف رحمه الله اورد السؤال واجاب عليه ما هو هذا السؤال سؤال سائل كأن سائل سأله قال طيب فان تغيرت احد اوصافه ولا نعلم يعني... هذا الذي غيرها هو طاهر أم نجس جئنا إلى ماء في سطن ووجدنا هذا الماء قد تغير لونه قليلا ونحن لا نتيقن تغير هذا بنجس أو بطاهر يلا. في المرة الأولى عرفنا أن الذي غيره طاهر وقلنا بأنه يجوز التودع به ما لم يغلب عليه ذلك الطاهر في المرة الثانية قلنا خالطته النجاسة وغيرت أحد أوصافه وغيرت أحد أوصافه فهو نجس في المرة الثالثة هنا نحن لا ندري هذا الذي غيره هل هو طاهر أو نجس هذا السطر الذي وضع فيها هل هو أصلا كان طاهر أو نجس هذا المجرى الذي يسير فيه لا ندري هل هو طاهر أو نجس قال انتبهوا الأصل في الأشياء الطهارة والإضاحة ودليل ذلك قول الله عز الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا الأصل في هذا الماء أنه طاهر إلا إذا تيقننا أن الذي غيره نجس كيف تيقننا؟ مثلا أخذنا هذا الماء شمنا فوجدنا فيه رائحة بول فحينها جاءتنا قوينة قوية على أن هذا الماء لم يتغير بطاهر وإنما تغير بنجس طيب أخذنا هذا الماء شمنا فوجدنا فيه رائحة أعشاب او وجدنا في أوراق في قعلي الصطم أوراق شجار معنى سقطت في أوراق شجار فغيرت ما فيه من لون أو طعم أو رائحة فإن لم ندري فالأصل البقاء على الطهارة وما يزال عنها إلا بيقين. لا يزال عن هذا الأصل إلا بيقين. قال المصنف رحمه الله فإذا شك المسلم في نجاسة ماء أو ثوب أو بقعة أو غيرها فهو طاهر. فهو طاهر وهذا مهم جدا جدا في قطع باب الوساوس واغلاق الباب امام الشيطان ووساوسه التي بيعت كثير من الناس اسدت عليهم صلاتهم عبادتهم طهارتهم حتى طمأنينتهم وراحتهم وانثهم بالعبادات فتحوا على أكتب الناس على أنفسهم باب الشك وباب الوسوسة في الطهارة في الماء في أكرم كلها في المكان في التوق في البقعه في السجاد في الصغار في الكبار في كل شيء فحينها يعني نسأل الله السلامة والعافية يضيع الإنسان في متاهات لا أول لها ولا آخر إلا من رحم الله فالأصل في الماء والأصل في الثياب والبقع وغيرها الطهارة ولا يجوز للمسلم أن يتكلف ولا يجوز يسأل تعال يا دخل إلى بيت من البيوت وراد يصلي تعال هذه السجاب طاهرة كيف عرفت أنها طاهرة ما شفت أحد من الأطفال جاء عليها ما شفت كذا ويجوز يشم ويتحص أو إذا جاء له بماء يجلس يقلب في الماء وينظر ويسأل لا يجوز لا يجوز هذا قد يكون في حتى سوء يدب مع الناس فالأصل في الأشياء كلها الطهارة ولا يجوز للمسلم أن ينتقل عن الأصل إلى خلافه إلا بيقين الرسول صلى الله عليه وسلم لما دعته المرأة ليصلي في بيتها دخل وصلى على حلس بالي حتى سود من كثرة ما استعمل ولم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم كان من كان يجلس عليه وين وضعتهم لماذا هو اسود الأصل الطهارة الأصل الطهاره نعم إذا كانت هناك قرينه مثل إيش دخل الإنسان يصلي على السجاد فوجد بقعة ماء لا بأس يسأل شم رائحة بول يتأكد واضح يسأل لكن بغير قرينه قوية لا بمجرد الوسوسة و بمجرد شك لا والأصل فأشياء طيب يا شيخ سلمنا صليت على السجاد ولا تدري أنه نجس صلاتك صحيحة صلاتك صحيحة حتى لو جاءك بعد من قالك أن علي نجاسة وليس صليت هنا قلوا أنا لا أدري صلاتك صحيحة فيا ينبغي يعني ينبغي للمسلم نساء ورجالا ونصحوا بهذا أنفسنا وإخوانا وأخواتنا إياك إياك أن تفتح عليك باب الوساوس إياك أن يأتي الشيطان ويشككك في صلاتك بعض الناس يتوضّع ويبدأ في الصلاة التي شتى قل أنت كيف مغسل رجليك قل له البينة على المدعي واليمين على من أمك، وأنا والله توضعت وأنا في صلاتي، وينتهي المرء من صلاتي ويقول تعالى أنت كيف نسيت سجدة؟ قل له البينة على المدعي واليمين على المكر إلا أن يجري يقيم كيف يقيم؟ يأتي الإنسان اليقين بأنه مثلا كان في ركعة فلانية ودخل شخص مثلا على المثال وسلم وحصل عنده أو يأتي إنسان ويكلم ويقول يا شيخ تعال أن تسلطها ركعة ثلاث ركعات فقط كما فعل مع النبي صلى الله عليه وسلم عندما ساء وقال له ذو اليدين أقصوات الصلاة يا سلام نسيت اليقين هنا فلا يجوز لمسلم أن يفتح على في السهباب الوسائة وعلا الشك سواء في الطهاره سواء في الصلاة سواء في الأبقال سواء فيما يتعلق بقراءة القرآن والتجويد وغير ذلك هذا باب خطير لوسائي سبش قال مصنف رحمه الله أو تيقن الطهاره أو شك في الحدث فهو طاهر وهذه قاعدة مهمة جدا قاعدة مهمة جدا تيقن لاحظوا تيقن الطهارة ما الأصل طهارة وشك في الحدث كيف تيقن الطهارة هو توضع بيقين وصلى الظهر وجاءت صلاه العصر لما اجلس اتعصى للمسجد ذهب المسجد بناء على ماذا بناء على انه من الظهر لم ينم لم يحدث لم يدخل حمام لم يخرج منه شيء لم يفعل شيء ثم جاء الشيطان وهو داخل المسجد قال تعالى الان كيف راح تصلي تذكر لعل لك لعل ممكن, ممكن ممكن ممكن هذا يقين أو شك هذا شك فمن تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو على الاصل ما الاصل انه طاهر انه طاهر فنعكس من تيقن الشك عفوا من تيقن الحدث من تيقن الحدث وشك في الطهارة كيف تيقن الحدث وشك في الطهارة هو توضأ وصل الظهر ورجع الى البيت وتغدى وأكرمكم الله دخل الحمام وقبع حاجته وخرج مناء الحمام وذهب للسوق السوق ورجع فإذا بصلاة العصر ودخل ليصلي جاءه الشك قال له أنت عندما دخلت للحمام الحمام وقدت حاجتك توضعت لا هو ماذا ما اليقين عنده هنا ما هو اليقين في أنه دخل للحمام وقبع حاجته والشك هل توضع أم لا ما الأصل اجيب ما الاصل الاصل الحدث او الطهارة هنا الصورة الاخيره انتظر الجواب احسنت الحدث الاصل الحدث والشك طهاره فالاصل بقاء ما كان على ما كان فنقول اذهب وتوضا لان الطهارة عندك مشكوك فيها والحدث يقيم فهناك فرق بين المسألة الأولى من تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو طاهر ومن تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو غير طاهر قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحة اين الشاهد الشاهد في قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى يسمع او يجد يسمع او يجد ماذا ان يقين حتى يحصل له اليقين لا يسرف من صلاته ويخيل اليه انه خرج منه شيء ريح ها فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفتح باب الشيطان لا تفتح باب الوساوس لا تضيع عبادتك لاجل الشك لا لا تتبع الشكل اجل وتضيع اليقين خليك في اليقين لا تنصرف حتى تسمع والمقصود بالسمع هنا اي حصول اليقين تسمع صوتا او تجد ريحا تشم رائحه وهذا دليل قوي على ماذا على انقضاء انتقاض الطهاره على انه خرج شيء طيب هناك يعني صورة يعني نضفها على هذا الحديث قد تحصل الإنسان يخرج منه شيء وهو متيقن مع أنه لم يسمع صوتا وقد لا يجد ريحا لكنه متيقن بإحساسه الشخصي وبذاته أنه خرج منه شيء متيقن فنقوله انتقض وضوءك وظاهر الحديث يقول بعض الناس يقولك طيب ليش ما يبقى مع الحديث لا بد ان يسمع صوت او يجد ريح نقول المقصود من القول النبي صلى الله عليه وسلم سماع صوت ووجدان, ووجدان الريح حصول اليقين اليقين لا حصل ولو بغير صوت ولو بغير ريح قد يكون في مكان لا يمكن ان يسمع فيه صوتا ولا يمكن ان يسمع ان يجد فيه ريحا مكان فيه ضجة ومكان مهوى فيه تهوية كبيرة جدا فيه فضاء فلا يمكن ان يسمع صوت ولا يمكن ان يشدره لكن هو احسى احساس يقيني لا يشوق لاحظوا حتى نبقى مع الحكمة العظيمة في الحبيب وهو افساد الطريق على الشيطان واغلاق الباب عليه نحن نتكلم على من توقن خروج الريح من غير صوت او ري أو او شم الريح الرائحة فنقوله انتقدوا انتقض وضوءك لان المقصود من حصول اليقين طيب هو لم يسمع صوت ولم يجد ريح وشاك يقول كأني احسست بشيء نقول كانك هذه خطتها في البحر انت زلت على الاصل كاني هذه ما نريدها نهائيا في هذا الباب نريد يقين اليقين ايش ورد في الحديث أن يسمع الصوت يشم الرائحة وقلنا بانه المقصود من سماع الصوت ووجدان الرائحه حصول اليقين واليقين قد يحصل بغير صوت من غير رائحه في ظروف معينه فانه قد ينقد وينتقد الهدوء اما كاني ولعل فهذه لا تفعاله لابد من طلبي اليقيني طيب نكتشف هنا بالكلام على المياه ونترك الكلام على الآنية إلى درس قادم من المسائل التي يذكرها العلماء في داب في كتاب المياه والمصنف كما ذكرنا في الدرس الأول إنما أراد من هذا الكتاب ذكر أهم مسائل الأبواب مع الأدلة وليس الكتاب هذا كتاب مختصر فقه حتى يذكر كل ما يتعلق بالباب وله كتاب موسى حديث حتى يذكر مصنف الآذنة كلها ويذكر ما يتعلق بها من فوائد وأحكام سأذكر بعض المسائل مرورا سريعا من غير تفصيل وقد أشير إلى الراجح في بعضها بحسن ما رجحه بعض العلم وغالب ما سأذكره من ترجحات هو إما للشيخ الإسلام التنمية أو لتنميد من القيم أو لبعض علماء المعاصرين كالشيخ جعتيمين رحمه الله تعالى المسألة الأولى هناك أثر ضعيف ورد في الماء المسخن بالشمس أنه يكره في التوبيخ ونحو هذا وهذا أثر لا يصح الماء المسخن بالشمس وأذكر أذكر أذكر عندنا في المغرب عند العامة قول أنه يصيب أو يؤثر أو ما أدري إيش إخويا داعي لا حد فائدة في الموضوع هذا يفيدنا بها لكن أذكر أن الأثر لا يصح ورد عن عمر رضي الله عنه وهو غير الصحيح. بل الماء أيضا حتى وإن تغيرت درجة حرارته بالشمس إنه أن يتوضأ به وهذا موجود في ماء البحر ماء البحر على سلمية الفراب الخليج يصل إلى درجة حرارة عالية بسبب شدة حرارة تصل إلى خمسين فتجد ماء البحر والله حار حار يعني يعني كأنك تغتسل في دش يعني في ماء ساخن وماء البحر تعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه التهور ماءه الحل ميتته وعلى ذكر المياه يعني هناك أبيات جميلة فكر بعض أهل العلم في أفضل المياه قال رحمه الله وأفضل المياه ماء قد أفضل المياه ماء قد نبع قال رحمه الله وأفضل المياه ماء قد نبع بين أصابع النبي المتبع يشير إلى هذه القصة التي, خرج التي نبع فيها الماء بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم هذا كان في إحدى الغزوات. قال وأفضل المياه ماء قد نبع بين أصابع النبي المتبع يليه زمزم الفماء الكوتري فنيل, فنيل مصر ثم باقي الأنهوري فنيل مصر ثم باقي الأنهوري وماء البحر كما تعلمون ورد في حديث خاص هو الطهور ماء الحل ميتة طيب الماء المستعمل كيف الماء مستعمل يقولون يقول علماء الماء الذي يعني يستعمل في الطهارة هل يجوز أن يتطهر به أن استعماله في الطهارة مثلا رجل توضأ في سطل وبقي ماء في هذا السطل من بقايا ما توضأ منه هذا الماء بمجرد أن توضأ بالإنسان خرج من الأصل وفي الطهورية تنجس في خلاف أهل العلم والقول بالكراهة أقوى وهو ما رجحه كثير من أهل عيم ومن المعاصرين الشيخ بن عكيم رحمه الله تعالى. الماء المستعمل الماء المستعمل وقم ذكما هو الذي يعني يستعمله الإنسان في التطهر وقد يجتبع مثلا فهل يمكن أن يستعمله مرة أخرى أو أن يستعمله غيره من المسائل أيضا المهمة جدا التي يذكرها بعض الأهل عيم في باب المياه فضل ماء الرجل وفضل ماء المرأة فضل ماء الرجل وفضل مرأة حديث كثيرة رضت في الباب ومنها نهل النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل وليختلف جميعا والحديث عند الإمام أحمد وأبي داود والنسائي بإسناد حسن هذا المسألة فيها أقوال أهل العلم الأولى والأقرب والراجح كما رجحه غير واحد من علمائنا جواز توبع الرجل بفضل ماء المرأة لحديث إن الماء لا يجنب وكراهة طيب. طيب قلنا الراجح جواز التوضع الرجل بفضل ماء المرأة والمقصود بالفضل هنا ليس الماء المستعمل الفضل هنا الماء الباقي عندما يتوبع إنسان من آنية ويبقى فيها ماء لم يستخدمه استخدم ما راحة في مصارف الماء لكن الماء الذي يفضل من التطهر سواء من غسل من وضوء أو من جنابة فهذا الماء ما حكم استعماله يسمونه فض الماء ما حكم استعماله فالراجح الجواز سواء كان من فضل المرأة أو من فضل الرجل والعلم عند الله عز وجل ماء البحر سبق أن ذكرنا ماء زمزم يجوز توضؤ به ورد في ذلك آثار عن بعض الماء الذي تغير بطول المكث سواء في بركة، سواء في سهرية، سواء في حوض، سواء في سطل أو غير ذلك، ولم يتغير بنجس، فهو طاهر مطهر. بقي معنا مسألة أخيرة وبها نختم سؤر البهائم. سؤر البهائم معنى سؤر البهائم تأتي بهيم وتشرب من سطل مثلا أو تشرب من حوض. فما حكم هذا الماء هل هو لازال على طهارته أم صار نجسا هناك تفصيل إن كانت هذه البهائم مما يؤكل لحمه كالأبراهيمة الألعاب من بقر أو غنم أو ماعز أو إبل مما يؤكل لحمه من البهائم فهو طاهر فالماء طاهر إذا كان هذا البهيمة التي يعني, يعني وردت على هذا الماء مما يوكل لحمها فالماء طاهر إن كانت هذه البهيمة مما لا يوكل لحمه فعندنا تفصيل إن كان الماء كثيرا إن كان الماء كثيرا ما جاء أكرمكم الله حمار أه؟ وشرب من بركة أو بحيرة فهما كثير سؤر, هذا سؤر هذه البهيمة لن يؤثر ولن يظهر أي تغيير على الماء فهذا لزل على أصده. طيب إن كان الماء قليلا سطل مثلا جاء حمار كرمكم الله وشرب من سطل فهذا الماء ان ظهر عليه تغير ترح قال بعض أهل العلم إلا الحمار والبغل وذلك كما قالوا يعني قياسا على الهرة قياس على الهرة فالهرة ورد فيها حديث خاص قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها من عليكم والطوافات وأنا أردت فقط من هذه المسائل يعني الإشارة ومن أراد أن يستزيد المحفة فيها فلينظر فيها هو المصنف لم يذكر الله الله ولكن حاولت أن أشير إليها من المسائل أيضا وهذه أذكرها يعني على سبيل فائدة الماء الذي يغمس تغمس فيه يد الذي قام من نوم الليل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز لمن قام من نوم أن يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا وهذا كأنا في الأول قسم نوم الليل هذا لا يقتصر على نوم ليل أو نهار الصحيح أنه لا يقتصر فلم يغيس بحديث ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قد أحدكم من نوم فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإن غمسها في الإناء من غير أن يغسلها ثلاثا فما حكم هذا الماء إن شاء الله تعالى يكون مسألة بحث عندكم بإذن الله تعالى. المثال فيها خلاف ولأني أذكر أن الراجح لدرجة الشيخ من رحمه الله تعالى أنه طاهر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يدري أي نبات كما ورد في في بعض الطرق الحديث فذلك فقط لأجل الاحتياط وليس مبريا اليقين ليس مبريا أن فيه ما نجاسة وأذكر أن هذا إذا ترجح شيخ الإسلام بكتاب إذن هذه بعض مسائل كتاب المياه. أعفوا باب, باب احكام المياه من كتاب الطهارة. نقف عند احكام الآنية. وكما وعدنا إخواننا لابد في في آخر كل حصة أن نقف بعد الوقفات التربوية ومن ومن الوقفات التربوية التي تناسب هذا المقام الذي نتكلم فيه أن الطهارة عند آل العلم. تقسم إلى قسمين طهارة حسية وطهارة معنوية المصنف رحمه الله تعالى قسم الطهارة إلى نوعين طهارة الماء وطهارة التراب التيمم. هذه الطهارة الحسية أما الطهارة المعنوية فهي الطهارة من الشرك والطهارة من الشك والتهارة من الوساوس والمقصود منها طهارة الباطن الطهارة كما رأينا في تعريفها اللغوي مأخذت من النظافة، من النقاء من الصفاء ولاحظوا حتى في أفعال الوضوء التي هي طهارة الحسية فيها مساء عظيم جدا للبدن في قوته وفي نشاطه ويذكر أهل العلم أن أفعل التي يقصد بها أماكن معينة في الجسم محددة بالشرع لا يجب تجاوزها ولا, ولا الإخلال بها أماكن حساسة جدا الفم الأنف العين الأذن اليد الرجل هذه هي أخطر أماكن الجسم الظاهرة من أخطرها الفم الفم هذا مورد خطير جدا للميكروبات للجراثيم للأمراض قد يدخل الانسان الى فمه ما فيه فناءه كم من الامراض المستعصية نساء الله السلام والعافية اصدوها ما يدخل الفم من المطعوبات او المشروبات او الاتربة والغبار أو, او غير ذلك الانف ايضا مفوض خطير جدا للجسم بما يستنشقه الاذن كلها اماكن مفتوحة قد يدخل على الجسم منها امراض واشياء خطيرة جدا اليد هذه التي يستعمل الإنسان في طعامه وشرابه وفي عينه وفي أذنه وفي فمه وفي جميع جسمه لا يستطيع أن يفعل شيء إلا إذا استعمل اليد وكذلك الرجل التي يطع بها الإنسان في الأماكن الطاهرة والأماكن نجسة ولا يدري أين يبعوا قدمه في من الأحيان ربما قد تكون أشياء كثيرة ينتقل بها من مكان إلى مكان وفيها أمراض وفيها أسقام وفي غير ذلك وإذلك هذه الأفعال التي يقوم بها الإنسان عدة مرات في اليوم هي بمثابة بمثابة يعني يعني يمسح الإنسان جسمه من جميع تلك الأخطار والأمراض عندما يغسل أنفه عدة مرات ويغسل ويمسح أذنه عدة مرات ويغسل فمه عدة مرات وكذلك يده ورجله فإنه بذلك يراقب ويداوي أخطر الأماكن الحساسة في الجسم التي يمكن أن تكون سبب لمرضه أو إذايته والله عز وجل لما ذكر آية الوضوء في سورة المائدة وهي التي نزلت في فرض الوضوء وجمعت أكثر أحكام الوضوء ثم هي أصلا يسميها العلماء بآية الوضوء يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم لما ذكر الله عز وجل ما فيها من الأحكام قال الله إنما ولكن ما يريد الله يجعل عليكم في الدين من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم نعمة ماذا نعمة الطهاره نعمة الصحة نعمة العافية نعمة الخفة والنقاء والنظافه يتم نعمته عليكم يطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون فهذه من نعمة الله عز وجل أن المسلم هو أنظف مخلوق على وجه الأرض وامدس مخلوق على وجه الارض ومن اول ما خُتم به النبي صلى الله عليه وسلم ومن اول ما انزل عليه من اوائل الآيات يا ايها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر وثيابك فطهر يقول ابن القيم رحمه الله تعالى أن الطهارة هنا ليس الطهارة حسية فقط هذا حتى الطهارة المعنوية الطهارة من الشرك الطهارة من الكفر الطهارة من الفسوق الطهارة من الحدد الطهارة من النجاسات وإذاك يقول الله عز وجل إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين فالأصل في المسلم أن يكون طاهرا بل من الدليل كمال إيمانه المحافظ على طهوره يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا يحافظ على الموضوع إلا مؤمن لا يحافظ على الموضوع إلا مؤمن فهذا الكون وكله طاهر خلقه الله طاهرا يقول الله عزوجل أفسد في الأرض بعد إصلاحها الأرض أصل فيها أنها طاهرة والسماء أصل فيها أنها طاهرة والهواء أصل فيها أنها طاهرة من الذي أفسدها الإنسان ولذلك يقول الله عزوجل أفسد في الأرض بعد إصلاحها وفي عفق قصة حجر نزل من الجنة نزل أبيض ثم سود سود حتى صار أسودا من بسبب جميع العباد وكل مولود يولد على الفطرة وهي طهارة النفس طهارة القلب طهارة الإيمان فأبرواه يهوداه أو ينصرانه أو المجلس فالأصف الإنسان أنه طاهر الأصف الإنسان أنه طاهر وحتى بعد موته يبقى طاهر فالمؤمن لا ينجس حتى ولو بعد موته حتى مسألة الاغتسال والغص الذي يغسى الميت لا على انه تنجز او انه اجنب او انه لا فغص الميت بعد موته الرجل الانعم انه لسى على سبيل التطهير من الحدث الاكبر فالذلك على كل واحد منا على المسلم الصادق ان يحافظ على طهارته الظاهرة الحسية والمعنوية بسلوكه وبأخلاقه وبتطبعه باتباع محمودة هذا من أعظم دليل على طهارة الباطن نحن بماذا نعرف طهارة الباطن نعرفها بطهارة الظاهر بالأخلاق بالسلوك بالمعاملة والمسلم والأي بل, بل أي عبد أي مخلوق مكلف فهو إما أن يرتفع في التطهر بحيث يتشبه بالذين وصفهم الله بالملائكة المطهرين وإما أن ينسفل بأخلاقه وبسلوكه بحيث يتشبه بالبهائم ويصل عنده الأخلاق البهائمية كل واحد منا ينبغي أن يحرص على المبالغة في هذا التطهر الذي هو أهم فهذه الباطني، الباطن الطهارة المعنوية أهم وأخطر وأولى من الطهارة الظاهرة ماذا ينفع الإنسان أن يتجمل ويتزين ويتطيب ويلبس أفضل ما عنده ويغتسل عشر مرات في اليوم وهو سيء الطبع سيء الخلق قلبه فيه التعلق بغير الله في الرياء والعجب والكبر والحسب والغل والأنانية والتكبر على عباد الله ولذلك نجسه هنا نجسه معنوية قلبه نجس مملوء بالشرك مملوء بالنفاق وقد يكون هذا حال أيضا كثير من المسلمين عندما ينجسون قلوبهم بالتعلق بغير الله والرجاء في غير الله في الرياء والوساوس وسوء الظن هذا ايضا من من النجاسات المعنوية التي قد يتلبس بها القلب وتلبس بها الباطن فالمسلم يحرس على هذه الطهارة اشد من حصه على الطهارة نعم الطهارة الضائرة مطلوبة شرعا ومأمور بها شرعا خذ زنتكم عند كل مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله يحب أن أن أن أخبر أن المسلم يحبه أخبر أن المسلم يحب أن يكون ثوبه حسناً وملبسه حسناً ونعله حسناً والرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك لكن هذا الامر ما ينفع إذا خا إذا خا خرب الجوار فماذا ينفع المظهر؟ ماذا ينفع؟ وذلك الطهارة الحقيقية طهارة الطهارة الجوهرية الطهارة البراطينية نعم طهارة التوب طهارة اللسان من سوء الأخلاق ومن الكلام ومن الغيبة والنميمة وطهارة العينان من النظر إلى ما حرم الله وطهارة الأذنين من, من, من, من الاستماع إلى ما حرم الله والتجسس على الناس وطهارة اليدين من فعل الحرام وأكل الحرام ومادها إلى الحرام وطهارة الرجلين من المشي إلى ما حرم الله والجلوس في مجالس الغيبة والنميمة هذه كلها أمور لا بد منها لمسلم لا بد أن يطهر نفسه ويطهر جوارحه ان يطهر بطنه من الحرام ومن أكل الحرام وأكل الربا ان يطهر ماله قال الله عز وجود من أموالهم سبقة تطهرهم وتزكيهم بها يطهر كسبه فيكسب الحلال ويطعم نفسه الحلال ويطعم من حوله الحلال فهذا ايضا من الطهارة المطلوبة شرعا انظروا ماذا قال الله عز وجل لمريم يا مريم ان الله استفاك وطهارك واستفاك على نساء العالمين هذه الطهارة التي نسألها ونرجوها لجميع اخواتنا ان الله استفاك وطهارك اي ما اسمها طهارك لا الطهارة من, الطهارة من مما به الطهارة من الفحشاء الطهارة ممن رميت به يا مريم ما كان أبوك من رأسول وما كانت أمك بغية فقال الله يا مريم إن الله استفاك وطهارك استفاك على نساء العالمين وطهارك من ما به سواء بفعلها أو تهمت به ولذلك هذه من الطهارات التي نحتاجها لأخواتنا وأن نذكر بها بناتنا وأخواتنا الطهارة التي قال الله عز وجل فيها في كتابه يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدين عليهم جلاب بهم وفي الآية الأخرى وقرنا في بويت كدنا ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاه وأطيعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت وإيش يطهركم تطهيرا فالحجار طهارة والعثاف طهارة والبعد عن التبرج والعوري طهارة سوى في الرجال او في النساء فاذا رايت من تتبرج وتظهر عورتها وفاتنها للناس فهذه ناقصة الطهارة ستقول لك والله انا اني نظيفة وعندي افضل ثياب وافضل العطور نقول, له... نقول لها هذه لم تغني عنك شيئا فالله عز وجل امر بالتطهر وربطه بيش حجاب وقرنا في بيتكن ولا تبرجنا تبرج جيلة وختم الآية فقال إنما يريد الله يذهب عنكم رجز أهل البيت ويطهركم بيس بعدم التبرج لإقام الصلاة لإيتاء الزكاة بطاعه الله ورسوله ثم قال الله بعدها واذكرنا ما يتلى في بيتكن من آيات الله والحكمة والصلاة التي نتكلم عليها شرطها الطهارة وهي تهارة أليس الصلاة تطهر الإنسان من الذنوب المعاصي أليس الله عز وجل يقول إن الحسنات إن إن الحسنات السيئات وهذه ولدت في الصلاة فإنها في تغفر الذنوب أليس الوضوء يطهر الإنسان الطهارة الحسية والطهارة المعنوية أليس يغسل يده من المقتربة وعينه من ما رأت وسمعه مما سمع ورجله وفمه تنزل الذنوب مع قطرات الماء الصيام الذي هو أيضا من أركان الإسلام أليس الطهارة يطهر الإنسان من ذنوبه ومعاصيه الحج الزكاة كلها تهتم, تهتم ايضا بالطهارة المعنوية التي نحن مأمورون بها وبعض الناس قد يستدلوا بطهارة الظاهر على طهارة الباطن. نقول خطأ طهارة الظاهر ليست دليل على طهارة الباطن بل طهارة الباطن دليل على طهارة الظاهر فمن حسن خلقه وحسن عقيدته وحسن عبادته نستدل بذلك على طهارة باطنه وطهارة ظاهره. الله وإياكم ظاهرا وباطنا قصة عجيبة غريبة ولدتني في مسألة التطهر والفرق بين هذا الدين العظيم وبين أهله وبين غير المسلمين. صور يا إخوان والله أطهر إنسان وأطهر مخلوق على وجه الأرض هو الإنسان المتطهر المسلم. أحد الشباب يذكرون كان يتوضأ في بعض الجامعات في بعض الدول الغربية في يتوضأ في مكان الكلام كله الحمامات. فبدأ يتوضأ فعرض أن يغسل رجليه فرفعها في لبابة في الحوض هذا مال غسل الوجه واليدين. ولا يغسل رجليه فدخل أحد التكاثرة. الحاقدين على الإسلام وعلى أهله فرأى يغسل إجليه في الحول فاستشاغ غضبا وأخذ يصرخ ويلعن ويسب وأنتم وأنتم وهم وهم وكيف تغسل إجليك في مكان يغسل الناس في وجوههم أنت ما عندك احترام فقال هذا الشاب عفوا دكتور أنا والله أريد أن أسألك يعني كم مرة تغسل وجهك قال طبعا أنا نغسل وجهك كل يوم قال متى قال في الصباح أقوم وأغسل وجهي وأتطهر وأتنظف قال يا دكتور أنا أغسل رجلي خمس مرات في اليوم ست مرات في اليوم بمعنى كمل من عندك يعني رجلي أطهر من وجهك وشوك أن تغسله مرة في اليوم أنا رجلي هذه التي ترها أغسلها مرات ومرات وكرات في اليوم الواحد فلذلك بشهادتهم هم سئلت كثير منهم حتى بعض مشاهير هذه الغربيات جاءت إلى بعض بلد إسلامية هنا في الشرق فقل لها يعني ماذا تقولين عن المرأة العربية قالت أطهر مرأة وشهادت كثير منهم حتى في بعض مقاطع فيديو كانت تذاع في المنتدى يوم, يوم منع النقاة في فرنسا بعضهم من بني جدتهم يقول والله رساؤهم أطهر من نسائكم وذلك قدوتنا نبينا صلى الله عليه وسلم الذي طهاره الله وهو أطهر إنسان جمع طهارة الباطن وطهارة الظاهر طهارة المظهر والجوهر صلوات الله وسلامه عليه أيها الأخوة الكرام ابن القيم رحمه الله له كلام عجب جدا في التطهير به نختم يقول رحمه الله تعالى من تطهر في الدنيا ولقي الله طاهرا من نجاسته دخل الجنة بغير معوق وأما من لم يتطهر في الدنيا فإن كانت نجاسته عينية كالكافر يعني شرك الكفر لم يدخلها بحال أي ليس يدخل الجنه بحال وإن كانت نجاسته كسبية عارضه وإن كانت نجاسته كسبية عارضة أي كسب الذنوب والمعاصي دخلها ما هي الجنة لكن ليس بعد دخلها بعدما يتطهر من النار في النار دخلها بعد ما يتطهر في النار من تلك النجاسات ثم لم يخرج منها أي من الجنة بعد أن يدخلها هذا من أخطر ما يراود النفس في مسألة الطهارة الظاهرة والباطنة أن من لم يتطهر في هذه الدنيا بأفعاله بسلوكه بأخلاقه بأن يقوم ما أجب الله عليه فإنها سيدفع الثمن غاليا سيتطهر طهارة أخرى وهي طهارة ليست بالناء ولكنها بالنار في جهنم وتعرفون قصة الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه عندما مر بقبرين فسمع صراخهما فقال إنهما لا يعدبان قال أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله وأما الآخر فكان يمشي بالناس بين النميمة وكلاهما فعل يخالف الطهارة الأول كان يستبرئ من بوله بمعنى يبقى على نجاسته لا يتطهر طهرا صحيحا بعد قضاء حاجته والثاني عند طهارة عنده نجاسة معنوية كل التي قصد ابن القيم رحمه الله ولا بد أن يتطهر منها يوم القيامة حيث قال كان يمشي بين الناس بالنميمة لم يطهر رساله من النميمة فالجلة طاهرة ولن يدخلها إلا طاهر فإما أن يتطهر في هذه الدنيا بالطاعات والعبادات والجناب المحرمات وإلا فطهارة الآخرة نسأل الله لنا ولكم منها العفو والعافية لأنها طهارة في نار جهنم فعذنا الله وإياكم منها وجعلنا واياكم من الهدات المهتدين وصلى الله على نبينا محمد وآله معيدنا بناشية الله إن أطال الله اللقاء وكتب اللقاء في الدرس الماضي في باب أحكام الآنية وأرجو للإخوة يفيدونا في المسائل التي تذكر في المسائل الثقهية او الزيادات اذا احد الاخوة عند زنفنا نود ان نشير الى ما في الابواب واذالك انا كما ترون اليوم اشرت الى بعض المسائلة الامريكوها المصنف لاهميتها في باب المياه نسأل الله عز وجل ان يعلمنا وياكم منفعنا من وينفعنا بما علمنا ما سمعنا وقلنا حجة لنا لا علينا، وصلى الله على نبينا محمد وآله والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا و نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم مبارك الله فيكم جميعا جزاكم الله خير السلام عليكم ورحمه الله وبركاته